119. يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشرفوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين 110. قل من حرم زينة الله التي أخرج وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا خَالِصَتَيْنِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ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 وَعَالِمَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَل فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ يَا بَنِي آدَمَ إِنَّ مَا يَأْتِيَنَّكُمْ رُسُلٌ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 لِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ تَمَنَّ أظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ أُولَئِكَ يَنَالُهُمْ نَصِيبُهُمْ مِنَ الْكِتَابِ حتى 119. وإذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا أينما كنتم تدعون من دون الله قالوا ضلوا عنا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين 112. قال دخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار 113. كلما دخلت أمة لعنت أختها 119. حتى إذا ادارتوا فيها جميعا قَالَتْ أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار 110. قال لكل كِلَّا لَا تَعْلَمُونَ وَقَالَتْ أُولَاهُمْ لِأُخْرَاهُمْ فَمَا كَانَ لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلٍ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ إِن <تصفيق>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 مِهادٌ وَمِن فَوْقِهِم غَوَاشِ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ 119. ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار 110. وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدان الله لقد جاء 117. ونودوا أن تلكم الجنة أورستموها بما كنتم تعملون 118. ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حق 111. فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا 112. قالوا نعم 113. فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين 114. الذين يصدون عن سبيل الله